أ م اتخذوا آ ل ه ة من ا ل أ ر ض هم ينشرون لو كان فيهما آ ل ه ة إ ل ا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا ي س أ ل عن ما يفعل وهم ي س أ ل و ن أ م اتخذوا من دونه آ ل ه ة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 ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون واذا راك الذين كفروا ان يتخذونك الا ّ هجوا اهذا الذي يذكر آ ل ه ت ك م وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق ا ل إ ن س ا ن من عجل س أ ر ي ك م آ ي ا ت ي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إ ن كنتم ص ا د ق ي ن لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم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 أ ف ل انما ي ر و أنا نأتي الأرض ننقصها الأرض ن أ ط ر ف ه انذركم أفهم ا ا ل ل غ ب و قل إنما ن أ بالوحي ولا يسمع ا ل ص م الدعاء إ ذ ا ما ينذرون ن و ل م نفحة من ع ذ ا ب ربك ل ي ق و ل ن ي ا و ي ل ن ا ل س ي ونضع للعلوم ا ا ل ق ي ا م ة ف ل ا ت ظ ل م نفس ش ي ئ ا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 ولسليمان الريح ع ا ص ف ة تجري ب أ م ر ه إ ل ى ا ل أ ر ض التي ب ا ر ت ن ا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون ل ه ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين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 ف م ا س و ع ه ا ل ن ا ب ل س إني كنت م ن ا ل ظ ا ل م ي ن ف ا س ت ج ب ن ا ل ه و ن ج ي ن ا ه من ا ل غ م و ك ذ ل ك ن ل ه ا ل م ؤ م ن ي ن